وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وإذ قال موسى الله إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم